يا فندق علم المال لك ترجع لفارل شرحت الطب وغلوب شفت بنش بالاقوال شفت بنش بالاقوال <تصفيق> ابن سينا ايذون طب شرحك لمياه وابو بكر الرازي بن ابي عمر مكام بن طيب ونطيب ايش على أحمد. هذا وصف مؤكد صلوا صلو على احمد أنت العيون الشافية البث قلب العافيه انت العيون الشافيه البث قلب العافيه انت الروى انت الدواء يا مبعد الالم انت الروى انت Mbona unataka kufa? يا ضياء انت ما وظل بعدك يغدا عدت فضلك اليوم ذهل كل الاذهان ذهل كل الاذهان خوارزمي بجمره جبر بيك الامجاد علوم ابن الهيثم علومك بث تنع عمق بالقرب ابعاد خلوا وصلنا على احمد قلوب الهائمه واطرح شكوك الواهمه فجمع قلوب الهائمه واطرح شكوك الواهمه يا مخجل الارقام جعفرتني حيرتني يا مخجل الارقام تفاعل كل شريان في معاك الريان دليل انك موجود في كيمياء الانسان في كيمياء الإنسان يا من حضر لحماق لجابر بن حيان من الغرب الهيام لك شكر وعرفان لك شكر وعرفان فضلون فخرا انت صلوا على من شفع لهم على احمد خد بالقلوب التايبه صف العقول الشائبه خد بالقلوب التايبه صف, صف العقول الشائبه عطر فمي وشكم دمي وترتب كل الالم عطر فمي وشكم دمي وترتب كل الالم وا وا وا لنا الآيات الفاضلة ونرنو الكاملة لنا الآيات الفاضلة ونرنو الكاملة والعبد لا ينسى الاولى قد خرج يا بولبا قرمشا عليك الله وما شاء قدرت بعلم الشاك الك تجذب <تصفيق> الاشياء انك تجذب الاشياء <تصفيق> بنورك عرف معنى الفجيع قوانين البليات فقيره للاستقرار فقيره للاستقرار وهذا فضل كمد صلوا على احمد هو النكران وتجمعت صلوا صلوا على احمد التعافايص صاعده والذبذبات الخالده انت العفايص صاعده والذبذبات الخالده لولاك يا ما شحت الاجسام لولاك يا نبع ما شحت الاجسام la